بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالساجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بدينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وعصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تعقب اتفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجلت ويذخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأُوا آيَتَيْنِ يَسْتَخِرُونَ وَقَالُوا إِنَّهَا هذا إِلَٰهَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفطل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم ان يقولون ما لكم لا تنقرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض قالوا إنكم كنتم تأتوننا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل, كن وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما فاضين. حق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا راوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سهر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول قاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون فعقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي طرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في زواء الجحيم قالت الله إن كتلتُم ولو ولولا نعمة ربي لكنت من ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَةً الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِنْ هِيَ إِلَّا موتتنا الْأُولَى قال قائل منهم ان كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتغدين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نحن بميتين إِلَّا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نذلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في اصل الجحيم طنعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون الاولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم مجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباطين. وتركنا عليه في الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الْآخَرِينَ وَإِنَّ من شيئته لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أعفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عن مدبرين فَرَأَوَيْنَ آليَتِهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَوَطِّقُونَ فَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ضُرْبًا بِالْيمِينِ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِسُونَ قَالُوا قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ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 فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني ألبحك فهو ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر تتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد قدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحتنين إن هذا لهذا البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحتنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محدن وظالم لنفسه مبين ولقل مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكاد وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى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 سلام على إلّا زين إنك ذلك من المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوّل من المحسنين إذ نجيناه وإنه نتل من المرتنين إذ أبط إلى الكلف المشحون فسام فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثون فنبلناه بالعراء وهو سقين عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِسْكِهِمْ لَيَكُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 فَإِنَّهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْخُشَّى فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إلا مَنْ هُوَ قَالِي وَمَا مِنَّا إلا لَهُ مَقَامٌ به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وان فاذا نزل بتاحتهم فساء طباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. بل الذين كفروا في عزة وشقاط كم أهلتنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناعوا وعجموا أن جاءهم منذرهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن طلق الملأ منهم أنشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب لهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب يند ما هنالك محزون من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاج وتمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب دون فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا طيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عز لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب إنا تخرنا الجبال معه يتبحن بالعشي والإشراط والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخصاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تتوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزعا منهم قالوا لا تخف قصنا لبضع بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط إِلَى إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بتوال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا وقليل ما هم وظن داود أن مَا فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغطرنا له ذلك وإن له عندنا لدلفا وحسن مآب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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ون الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفتدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتزبروا آياته, آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا نجعل الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليتبعوا اياته وليتذكره اولو ووهبنا ووهب لداوود سليمان نعم العبد انه اواب إذ عرض عليه بالعشي الصافلات الجهاد فقال إني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى دوارت بالحجاب ردوها علي فطفق متحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليم أنا وألقينا على كرط جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وأبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن الوهاب فتخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواق وآخرين مقررين في الأطفاد هذا أعطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مزني الشيطان بنصب وعذاب اركض بذجنك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى وقل بيدك ضغسا تضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إِنَّهُ أواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر التار وانهم عندنا لمن المصطفين الاقيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاقيار هذا ذكر يقينا لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم الأبواب مستقرين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف في اضراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطارين لشر مآب جهنم ما يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم ورساق وآخر من شكله أسواج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 قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخلناهم شخريا أم زاغت عنهم الأبطار إن ذلك لحق تقاطم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد الق... قل إنما أنا لي من علم في الأعلى إذ يفتصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نبي مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويتم فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فتجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تخرج منها فإنك ر قال تخرج منها فإنك وإن عليك لعنتين يوم الدين قال رب فأعذري إلى يوم يبعث قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فَإِنَّكَ من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أَجْمَعِينَ إلا عبادك منهم الْمُخْلَصِينَ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليهم من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلطا له الدين ألا لله الدين الخالق والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا إن الله هم فيه يختلفون إن الله لا يحدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لفتقى مما يخلق ما يشاء سبحانه الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الوفار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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله ولي عنكم ولا يرضى لعباده كفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تجروا آزرة وزر أخرى ثم رَبِّكُمْ ربكم مرجعكم بِمَا بما كنتم تعملون عَلِيمٌ عليم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ غُرُو دعا رَبَّهُ منيبا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا قوله نِعْمَةً مِنْهُ نسي ما كان يدعو إلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ وجعل لله نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ بكفرك قليلا إنك من أطحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر آخرة ويوجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّالِحُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُنْطِقًا لَهُ الدين وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ عَظِيمٍ قل الله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 يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعمدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حط عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم اورق من فوقها اورق مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب اللَّهُ شرح الله صدره عَلَى فهو على نور من ربه أفمن شرح الله قدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية خشعروا منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يحدي من يشاء ومن يظلم الله فما له فَمَن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم الْقِيَامَةِ وقيل للوالمين ذوكوا ما كنتم تكذبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فعذاب الله الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اكبر له كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا وغير عربي وجل لعلهم يتقون ورض الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاجرون ورجل السلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يومًا بكم تختقمون فمن أظلم من كَذَبَ كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثول كافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئكهم المستقون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 ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام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 ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فينتف الذي قضى عليها الموت ويغفر الأخرى إلى أجل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 وقيل لله وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهجهون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 أصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيطيبهم سيئات ما كسبوا وما أم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبتق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرطوا على أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الجنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيدوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رفبكم من قبل أن يأتيكم العذاب بوتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوشة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينشي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاترين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه زبحانه وتعالى عما يشركون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 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ